فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسَس والصبح إذا تنفس والليل إذا عسَس والصبح إذا تنفَس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رااه بالافق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان الرجيم فا اين تذهبون وما هو بقول شيطان الرجيم فا تذهبون